I miss, miss.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 What the صرته وذكره لكل عبدين ونزلنا من السماء ما مضى فأنبتنا. كذلك <تصفيق> الغوار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أقْرِض أَفَعَيْنَا بِالخَلْقِ أَوَل بَلْ هُم فِي لُسْمٍ مِنْ خَلْقٍ جَزِير وَأَلَمْ قَدْ وَإِسْوَفِينَ <تصفيق> بِسُبُوَى وَنَحْنُ I I <laughs> love الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد 119. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزين 114. وصبر على ما يقولون 115. وتبح بحمد ربك 116. قبل طلوع الشمس 117. وقبل قول <تصفيق>